وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّقَدُوهَا هُزُوًا وَرِعَاءَ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا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 من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شروا مكانا وأضلوا عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا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 بل يداهم بسوطان يوفق كيف يشاء، ولا يزيدن كثيرا منهما أنزل إليك مر وابك طغيانه وكفران، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.